Deze is een heel belangrijk moment. Ik heb een heel belangrijk moment. Ik heb تبقى في بالفجور معايا جيتكم بالنية والحداد بعد العشرة كانت هيام أخذت حطي الهيزة تبقى في بالفجور معايا صدتكم كل بابات دولار باش تقول لي رضيتكم هحكايا ويستوغان خالدولي في الشخصيه الشخصية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 ja. Moeilijk het houden en ik laat het gewoon. Ik ben niet zo goed in het leven. Ik ben niet zo goed in het leven. Ik ben niet zo goed in het أشبابها في مركيات نبغيتها الفجر نبغيها الغر وجامي نتزبعها مفاد نبحكم عن حبيبات نبغيت الفنة نخوح فنة حساسوا فن ديما مغبونا وحنيني معكم مهما كان خطتكم تعدى بالدارة خطبت بنتكم بنت باش تقول ليا ربيتوا أحبين مش توغير خطوني في